وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا سِحْرٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانَ الْعَرَبِيِّ لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون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 وَذكُر أَخَعَادٍ إذأَن ذَرَقَوْمَ بِالأَحطَّافِ وَقَدَ خَلَةٍ نُذُرُ مِنْ بَيْن يَدَيه وَقَدَ خَلٍَ نُظُرُ مِن بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلفِهِ أَلَّ تَعبُدُ إَِّى اللهَّ أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتُفْكَنَنَا عَن آلِهَتِنَا فَأْتِنَا فَاْتِنَا بِمَا تَوَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 وَجَعَلنا لَهُم سَمعاً وَأَبصاراً وَأَفئِدَةً فَمَا أَغنى عَنهم فَمَا أَغنى عَنهم سَمعُهُم وَلَا أبصارُهُم وَلَا أَفئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كانوا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 لََّا قُضيَ وََّو إلَ قَوْمِهِم وَذِرين قَالُ يَا قَوْمَنَ إِ سَمِعَنَا كِتابًا أُوزِلَ مِنْ بَعْدِمُ سَ مُصَدّقَ مُصَدِّ قَلِّمَا بَيْنَ يَدَي يَهدِي إِلَ الحَقِّ وَإلَ قَريقٍ مستُستَقِيم يا قومنا اجيبوا داعي الله يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم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 أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعย بخلقهن لبيقادر بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير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 ذَلِكَ بِأَنَّينَ كَفَرُوا التَّبَعُ الْ البَاطِلَ وَأََّينَ آمَنُ التَّبَعُ الْ الحَقَّّ مِر رَبِّهِمْ كَذَالٍِكَ يَبِب اللهَّهُ لَِّا سِأَمثَ لَهُم فَإِذاَا لَقيتُمَُّذينَ كَفَرُم فَضَرُ بَرِّ قابِ حَتَّ إذَا أَثْخَنتُُهُم فَجدٌّ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 يَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ إِن تَنْصُرُوا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 ذَلِكَ ب بأن اللهَّ مَوول الَّينَ آممَنُوا وَأَن الْكافِرينَ لَ مَوول لَهُمْ إِ اللهَّ يُودخِلُ الَّينَ آمَنوا عَامِل الصَّالِحاتِ جَّّات جََّةٍ تَجرمٍ تَ تحتِأَنه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 من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر اللذة للشاربين وأنهار وأنهار من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كَنَنَهُ وَخَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إليك حتى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 وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ رأيتَ الَّينَ فِي قُل بِهِمَّ رَضُ يَوظُرونَ إلَيكَ نَظَرَ الْ المَغْشِي عَلَ مِنَ المَوود فَأَل لَهُمطَعَتُ وَقَوْلم مَعْروف فَإِذاَا عَزَمَ الْ الأممررُ فَلَ صَدَقُ اللهَّه لَكَانَ خيرا لهم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 ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولن نبل ونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل واقداركم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا رسول وشاقوا رسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم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 ثلاثين وتدعو الى السلم وانتم الاعلى والله معكم والله معكم ولن يرىكم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب وله وان تؤمنوا وتتقوا ياتيكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم إ يَسْألكُمهَا فَيُحْفِكُم تَبَخَلُ وَيُخرِرجَ أَغوانَكُمْهَا أَتُمْ هُلاءِ تُدَعونَ لِتُمْ فِقُ تُدَعَوَ لِتُمْ فِقُ فِي سَبيل اللَّهِ فَمِنْكُم مََ بَخَلْ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَلَى نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ, ويتم نعمته عليك وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا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 ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما وَاعَذِّبِ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ إِنَّ اللَّهَ بِالظَّالِمِينَ سَوْءُ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ولِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوقِرُوهُ وَتُوقِرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ على نَفْسِهِ ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا, شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم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 ذَل ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذًا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا تَارُكُونَ النَّتْبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ كَانُوا لاَ يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِيلاَ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ تُقَاتِلُونَهُمْ أَمْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا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 فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَقُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ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 وَالْهَدَى مَعْكُمْ فَنَأَيَ ذُلْغَمَ حِلَّه وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ لَمَّا تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ عَارَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيَدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لو تَزََّلُ لعَذَّبن الذيينَ كَفرَروا مِنْهُ عذابًا أأَلِمَا إذ جَعل الذيينَ كَفرَروا فِي قُلوبِهِمُحميةة حمِييةَة الْجهِلية فَميةَة الجهليةِ فَأَزَل اللهَّ سكينةَهُ علىى رَسُوله وَوعلَ المُؤمنِنين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 سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستواه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 ولا تجاهروا له بالقول كجاهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم ان تحبط اعمالكم وأنتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك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 ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا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 وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى, حتى تَفِيئَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إِن فَأَتْ فَأَصْلِحُ بَيْنَهُماَا بالِالعَدِلِ وَأَقُصِطُ إِ اللهَّه يُحبّ المُقَصِطين إِ مَ المُؤمِنونَ إخْوَةُم فَأَصْنِحُ بَين أَخَوَيكُمْ وَاتَّقُ اللهَّه لعَكُم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء, ولا نساء من نساء عسى عَسَى أَنْ يَكُون خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمال إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم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 سیری روچری مریب اللہ الذي ج شیرو رب نم کو بول گائی پی لدي دیو پدم تل بلوائی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 يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ماتُ وَعدُونَ لِكُلِّ أَوابٍ حَف مَنْ خَشَرُ وَحملَ بِالغَِ وَجَأَ بِقَللبُِ ليبِ مَنْ خَشَرُ وَحمانَ بِالغَبِ وَجَ أَ بِقَلبِم وبتدخلوا في السلام ادخلوها بالسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء لَهُمْ مَا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا بَزِيدٌ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا لَنَقَضُوا فَنَقْضُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن محيص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 والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين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 وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَمَا إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَمَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قُمْ مُنْكَرُونَ تَراغَا إِلَى أَهْلِي فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَتَشَرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَسَكَتَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ فَسَكَتَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ قال أَهَانٌ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ